بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليان عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادا إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 وَالْمَلَكُ صَفَّاً صَفًّا وَجِئَ يَوْمَ إِذِ بِجَهَنَّمَ يومئذ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الْذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احدا ولا يوثق وثاقه احدا يا أية النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه ارضيه فادخلي في عبادي وادخلي جننتي